وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يذلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بَصَرِهِ غشاوة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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اعْتُبِئُوا بِآبَائِنَا إِلَّا أَن قَالُوا بآبائنا إن كنتم صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثرًا ناس لا يعلموا